أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَفْشِضَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَمْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ أَمْ يَأْخُذَهُمْ فِي طَغْيَةٍ بِهِمْ فَنَاهُمْ بِمُعَجِزِينَ أَمْ يَأْسُدُهُمْ عَلَاةُ خَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَهُ الْفُرُوقُ فَلَمْ يَرَوْا إِلَّا مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ يَسْجُدُ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من دار والملاكَ وهم لا يستكبرون يخافون ربهم يسوقهم يخافون ربهم يسوقهم ويسعلون ما يأمرون وَقَالَ اللَّهُ لَا تَسْتَخْذُونَ إِلَهَينَ إِلَّا إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَاحِدٌ فإياه يفرهون ولهما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَسْقَيْرَ اللَّهِ تَتَقُونَ وَمَا بِكُم مِنْ يَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الْضُرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِن share it me